إن, إن الله, الله يأمر, يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن عدل الفحشاء والمنكر والباغي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 ولا, ولا تكونوا كالتي نقضت رزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبنوهم الله به وليبين إنما لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة, أمة واحدة ولكن يظل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا الصوء بماخذتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله بثمنا قليلا ان ما عند الله هو خير لكم اياكم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد عند الله باق ولنجزين الذين صدقوا اجرا باحسن ما كانوا يعملون من عمل الصالح حذك أو أوثومؤمن من ف الع ي حة تطما ولا نجز هنا جر غ بحس سا كان يعمل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 السلووح الق سمرربك من الحّ ثّة الذي ن آم لثّ الذي آمن وهذ ووبشرادسلمين ولا قدعلم أن أن يقولون إنما معلم منباشر ش لساان الذي لل الحيدون إلي أجب جوه لساس عرب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 بعد إيمانه إلا, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولولا ول ول ول عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب حيات الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوط الكافرين أولئك الذين طابعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون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 الرببَ الله ممثلَ قة كانتَانت آم تم مطمَئ ت يأتيه رزها يأه لِزه رغدَ كل م كان فك فََد بأَ مِله الله فأَذااقَه اللهما سَجوع وَخَوفِ بما كانوا يصْنع وَلاقدج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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وماؤه هلل وماءه هلل به لغير الله وماؤه هلل لغير الله به فمن اغطر وغير باغ وَلا عاد فإن الله غفور رحيم وَلا تقولوا لما تصف أنسنتكم الكذب هذا حلال وهذا, وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدرس متاع قليل ولهم عذاب أليم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 ثُّم أوأَ حَلى إلَكَ لتبِع منَِّ إبه مَحَفَ وما كانَِ من المشرِكين إنِ م ج إلىلَ السَّبُ على الذي نَختَفنَ فيِيه وَإ وََّ رَّكَ لا يَحُ بينَهُم يَوومَ القيامةة فيماَا كانوا فيِيه يختلفُون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 وَلَنَصَبْرُكُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ صبرين وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ, صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ولا, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا, ولا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا سیم